اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يرسلنا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 مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّو فِيهِ يَعْرُذُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّ نَاظِرِينَ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَذِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَركَ السَّمْعَ فأتر... إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل شيء موضون جزاغ الله خير حسبك يقول الله جل في علاه نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون قال الله جل في علاه انا نحن نزلنا الذكرى وهذه من عادات المعظم لانه يتكلم عن نفسه بالتعظيم والله جل في علا لا أحد اعظم من الله جل جل في علا ولذاك قال انا نحن إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون من عادة كبراء الناس ومن عادة ال ال الذين لهم يعني المكانة الممكنة عند الناس يقولون نحن فعلنا يريد عن نفسه طبعا يعني إخواننا في البلاد الأخرى نقول لهم من عادات ال ال الإسكندرانية هذا مفارق على غير عادة كثير من أهل مصر ما أحد يتكلم بمثل هذه اللغة ولكن إلا أهل اسكندرية فقط هم الذين يقولون احنا رحنا احنا أتينا إحنا هنعمل وهذا واحد فقط الذي يتكلم يظهر أنهم كانوا يرون أنفسهم فوق يعني حد معين لذلك يتكلمون بمثل هذا التعظيم عملا لما نقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون هذا فيه أيضا للتعظيم لله دل في أولاه وفيه الرد على من قال عندكم تنكرون الثلاثه التسليث يعني والآيه عندكم في هذا الباب اننا نحن نزلنا الذكرى وايضا في كثير من الايات جاءت مما عملت ايدينا فنقول هذه للتعظيم جهلتم ولا تعلمون العربيه لذلك سقطتم هذه للتعظيم والله والله ليس احد اعظم من الله جل في علاه لذلك خطبهم الله تعالى بما يعقلون قال إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظه إننا نحن نزلنا الذكرى الذكر هو القرآن والسن الذكر هو القرآن والسن وأيضا في قولنا إننا نحن نزلنا الذكرى فيها دلالة على علو دلال على علوه الليجة لا في عليه لأن التنزيل لا يكون إلا من علوه قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي قول قال الله تعالى الله اعلم بما لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي فهذه ايضا دلاله على العلو وان كان من من علي فهذه دلاله على العلو لله الذي في اولى فيها قول الله ان نحن نزلنا الذكر والذكر يقع على القرآن وعلى السنه الذكر على القران وعلى على القرآن وعلى في قول لا نعلى واذكرنا ما في بيوت من ايات الله والحكم فالايات والحكم تنزل تحت الذكر قول لا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فالبيان مع القران وهذا البيان من النبي عدنان صلى الله عليه وسلم ينزل تحت الذكر لذلك قال إن نحن نزلنا الذكره وإن له لحافظون إلا له لحافظون ولكن أختلف العلماء في الضمير هل يعود الضمير على النبي أم يعود على الذكر وكما قلنا السياق مفسر السياق مفسر. وأيضا الضمير يعود على أقرب مذكور الضمير يعود على أقرب مذكور السياق مفسر والسياق يتكلم عن القرآن والضمير ان له وإن له يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الذكر إذن هو القرآن هو الحق اختلف toes في ذلك the government فذلك أن الذكره يعني يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نحفظ النبي من الشياطين لا يدخلون عليه في القرآن شيئا ولا يلبسون عليه أمرا فلذلك قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له للنبي حين يقرأ وعندنا آية تثبت هذا الفهم ما هي الآية التي تثبت هذا الفهم؟ وهي إن, إن نحن نزلنا الذكرى وإن له له للنبي حافظون يعني يحفظ, يحفظ النبي السلام من أساس الشيطان من ختال الشيطان أن يختلص اختلاسة وأن يزيد او يزيد في القرآن أو, أو ينقص من القرآن هناك آية تثبت ذلك فيعود الضمير على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حامل هذا الذكر ونشر هذا الذكر بين الناس ما هي الآية نعم ولا تلبطوا بين هذا ولا من خلف لكنها تأكيدات تريد على ما بالضبط عند سورة المؤمنون ستجدون ما تريدون متازع بعائش لكن هناك عند سورة المؤمنون طبعا نقول السورة أحسن ماذا أفعل عند سورة المؤمنون القبل قبل يظهر لك ما أردت ماذا أفعل في أكثر من ذلك هل يوجد أكثر من ذلك؟ ماذا فعل؟ في سورة الحج طبعا أنا أأتي بالآية حتى إذا تمنى ألقى الشيطان فيه في أمنيته فينسى الله ما ألقى الشيطان يعني المفروض تحريك الذهن يأتي بالدلالات فهنا إذن الضمير هنا في قوله عايد إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له, له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله جلال فعلان يعني أنه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان ومن غير نعم الله يعصمك الناس على التعميم قال قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظهم ولكن المتبادر للذهن في قولي إن نحن نزلنا الذكر وإن له له يعني للقرآن يعني للذكر يعني للسنة ويبقى القرآن محفوظ والسنة محفوظة فلا ف ف هذا في الرد القاطع الحاسم على هؤلاء الرافض والخبثاء الذين يقولون بأن القرآن وأن القرآن الذي دي بيننا أيدينا القرآن الصحيح او الذين يزعمون بأن هناك زيادة في القرآن أو في نقص في القرآن الله رد عليهم ردهم جازماً إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون أيضاً السنة محفوظة إذا كانت محفوظة كيف هذه الكتب التي التي ملأت المياه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة قلنا هذا حفظ الله هذا حفظ الله لما قال المسلوب وضعت كذا وكذا من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير يعيش لها الجهابدة يعيش لها الجهابدة وهذا من باب الحفظ فمن باب الحفظ للكتاب أمر مهم ما هو من باب الحفظ للذكر أمر جلل ما هو يعني أنه قريب السنة أريد إجابة صريحة ممتاز ممتاز يا نايم ممتاز ممتاز إذا قلنا حفظ الله النبي فسيحفظ وكيله إذا قلنا حفظ الله النبي فسيحفظ وكيله لذلك قلنا حفظ الذكر بحفظ أهلي كما قالت أمت الغفار وقال الأستاذ السلفي ناس الله أنه لذلك موزين حسنتكم نعم هذا صحيح كما قال السيد الشيخ أبو وليت هذا صحيح نقول أن حفظ الذكر لا يكون إلا, إلا بوجود العلماء ولا يمكن لهذه, لهذه الأمة أن ترتقي بحفظ دينها إلا بالعلماء ولذلك ترى بأن آخر الزمان عندما يقبض الله العلماء فقل على الدنيا السلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل يقبض العلم والله يقبض العلم انتزاعا تزعم سدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالمهم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتعوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذن في قولي إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظون إن الله حفظ علماء الأمة يعيشون لحفظ هذا الذكر ولذلك عند طرى يحيى بن معين هذا نتف فقط لتعلم قيمة العلماء في هذه الأمة التي, التي لا, لا مجال لرفعتها لا مجال لتقدمها إلا, إلا بوجود العلماء لا مكان لنجاتها إلا بوجود العلماء لذلك قال, قال يحيى بن معين كان يقول خلف لي أبي ألف ألف درهم فأنفقتها عن بكرة أبيها في هذا العلم ودار الدنيا مرتين مع أحمد بن حنبل وأحمد كان يعمل حمالاً أجيراً أكاراً من أجل, من أجل هذا العلم ولذلك أيضاً البخاري كان أبوه قد خلف له المال من أجل أن يتعلم هذا هذا العلم وكثير من علمائنا تركوا الطعام والشراب والهناء والسلامه من اجل حفظ هذا الذكر. الذكر الذي الله تعالى حفظ السنه حفظ القران حفظ الكتاب وهم عالمون والله حفظ الكتاب مرهون بحفظ السنه علم والله ان حفظ الكتاب مرهون بحفظ, الصنة. أن حفظ الكتاب مرهون بحفظ الصنة. لكن يا شطار او يا كيف حفظ الكتاب مرهون بحفظ السنه انا يا ابراء اين كنت يا ابراء ها أين كنت كريم؟ أين كنت تسرح في شوارع الرياض؟ لماذا تأخرت ولماذا تغيبت كل هذا الغياب؟ غفر الله لك؟ نعم الصحيح بأن حفظ القرآن بفهمه حتى يحفظه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين فحفظه يكون بالبيان والبيان لا يكون إلا بالسنة فلذلك قد حافظ الله الكتاب بحفظ السنة لذلك نحن نقول بفضل الله اللي في علاه أن السنة أضاءت وأظهرت مراد الله لفعلها في الكتاب وأيضا بأن الكتب الكثيرة التي فيها التي قد غربلها العلماء ما غربلوها والله إلا لحفظ الصنة أما رأيت رفسة آآ آآ يحي بن معين الرفسة التي لقيها يحي بن معين كان من أجل حفظ الصنة الفضل من ذكين لما جلس على الدكة يسرد الأحاديث أو, أو, او القارئ يقرأ عليه أحاديثه فدخل عليه فدخل علي أحمد بن معين وأيضاً الإمام أحمد بن حنبل والمراضي أحمد المراضي فيحيى أخذ الكتاب يدخل عليه أحاديث من أحاديثه فقام المستملي يقرأ وهو يمر يمر ثم انتبه قال قف رد علي الأحاديث فلما رد عليه قال هذا ليس من حاديثه هذا ليس من حاديثه هذا ليس من حاديثه ثم نظر في التلميذ هؤلاء ليلة نهار معهم صباحاً مساء معه. فلا يمكن منهم إلا الوفاء فإن ورد, ورد منهم من ليس بوفي لا يكون ترميدا ولا يكون حتى انطالبا للعلم فلما نظر العالم لهم ورد الثلاثة الغرباء فورد الثلاثة الغرباء فنظر إلى أحمد بن حنبل وإلى المراضي ورياح معين. فقام الفضل من ذكين ينظر في الطلبة الذين استمروا معه ما لا أحد منهم يستطيع أن يفعل ذلك ثم نظر لمن جلس مجدداً في مجلسه فراء أحمد بن حنبل وأحمد المراضي وياحب بن معين فقال لأحمد أما أنت أو قال أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك وقال المراضي وأما هذا فهو أجمل من أن يفعل ذلك وما تأتي إلا من هذا فرفصه رفصه فأوقعه حتى قال له الإمام أحمد أما قلت لك إن الرجل حافظٌ قال اسكت رفسته هذه أفضل عندي من كذا وكذا لما؟ لأنه سأحفظ هذا ضبط لنا حديث النبي هذا لم يضبط ولذلك علماء الجرح والتعديل هم يعلمون أن هذه من الغيبة لما تصدروا بالقول فيها لأنهم علموا أن هذا من باب المصلحة الأعظم هو حفظ, حفظ القرآن حفظ الذكر ولا يكون لبهؤلاء الجهبزة العلماء النبلاء الذين صدرهم الله جل في علام لحفظ كتابه والحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر من أعجيب فعل ربنا لحفظ الكتاب أما قال ربنا جل في أولان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ترى الصغير الذي وصل السبع سنوات يحفظ القرآن عن ظهر غيب ترى الصغير يفعل يعني ما يفعل يلعب يبكي ثم تراه بعد ذلك يسمع لك الكتاب من أوله إلى إلى آخره تيسيرا من الظالم الفعلاء لحفظ الذكر لذلك قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وهذا بالرد الحاسم على الروافد الخبثاء قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين يعني أرسلنا رسلاً. أرسلنا رسلا من قبلك فهنا المحذوف يدل على العموم لأنه ما أرسل رسولا فقط بل أرسل رسلا كثر لأنه خاتمهم قالوا ولقد, ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين والشيع عن الفرق الشيع هنا بمعنى الفرق وقيل الشيعية الأمة المتابعة بعضها بعضا ففيما يجتمعون عليه من أمر قالوا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع, في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا يستغلقون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين لامرين. الأمر الأول أنك لست بدع من الرسل أنت لست بدعا من الرسل بل قد أنت تأتسل بمن, بمن سبقك بل قد أرسل الله الرسل إلى, إلى أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله جلالا في أولها ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين في الطوائف الأولين في فرق الأولين والشيع الأمة المتابعة بعضها بعضا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لذلك قال الله جل في علاء مبينا على ما كان يحدث للنبي عندما كانوا يتجرؤون عليه وعلى عرضه عندما قالوا ساحر وكاهن ومجنون بعدما قالوا يلقبونه بالصادق الأمين قال الله جل في علاء لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون وقد قص الله على نبينا صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وبين أن فيها العبرة للأولين وقال الله جل في علا فبهداهم اغتدل لذلك قال وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وهي, وهي, وهي, وهي تعزية له أنه ما من نبي إلا قد ابطلية ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ببلاء الأنبياء فكان يستصغر ما هو عليه حتى لما رموه بالحجارة وأدموه كان يقول رحم الله موسى عليه السلام يعني كان ألقي عليه أكثر من ذلك أو ابتلي بأكثر من ذلك فصبر أو كما قال ابن مسعود أنه كان جالسا وقص عن نبي فقال رحم الله موسى يعني ابتلي بأكثر من ذلك وصبر الغرض المقصود أن الله جل في علام هنا ينبئ بأن الرسل قد سبقوك وقد حدث معهم من أممهم ما يحدث معك وفوق قال وقد أرسلنا من قبلك في شيعة الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وهذا الجهل المركب نجاتهم به رضوان الله عليهم به وعزهم وفخرهم وقيادتهم به ولكن النظر للدنيا النظر للحقد والحسد وللوجاهة وللمكانة والمنازعة لنهم يقولون كيف كيف تقدمنا من هو أصغر منا كيف تقدمنا من هو يعني ليس أرفع نسبا فينا كيف تقدمنا وهو فقير فينا وهذا وهذه النظر، النظرة التي نظرها اليهود عندما قال الله جلال فعلاء من الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال قالوا نحن حق بالملك من من المال فالغرض المقصود بأن المزاحمة موجوده في هذا الباب مع ان العز والتمكين والرضوان في الدنيا وفي الاخره بمتابعه النبي قال ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وهذه ايضا فيها دلاله ان السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ له العبره فيما مضى العبره فيما مضى وإذا قرأ فليجعل العين عين العبره فيما مضى قال و... ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما اتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك يعني كذلك يفعلون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين كذلك نسلقه في قلوب المجرمين ما الذي يسلقه الله جل في علاه في قلوب المشركين وايضا لابد المجرمين لابد ان تعلم أن هنا قد بيّن الله جلال فعلاً, فعلا أن أصل الإيمان في القلب وأصل النفاق والكفران في القلب قال الله تعالى كذلك نسلوكه في قلوب المجلمين وفيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر مرتبط بالباطن على أن الظاهرة مرتبط بالباطن كيف ذلك؟ ما الوجه فيها؟ أن الوجه بأن الظاهر مرتبط بالباطن ممتازة بشرونة نعيم طبعاً ظهر مرتبط الباطل لأنهم ماذا يحدث قلوبهم امتلأت الله دل في علامة لها كفراً وشركاً لذلك كان القلب محركاً إلى التكذيب إلى الاستهزاء إلى المعاداة إلى الجر إلى القتل لذلك قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وفيها دلالة وضحة جداً على أن ما أراده الله كان أو ما قدره الله كان وما لم يقدره لا يكون لذلك فإن كفر الكافر يكون كوناً لا يكون شرعا لأن الله دعاهم جميعاً فأما سموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولأن الله جل في علا بين أنه يدع الجميع قال إن تشكروا قال إن تكفروا فإن الله غنينا عنكم ولا يرضى لعباده الكفر قال ولا يرضى لعباده الكفر لكن قدره كوناً فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال نوحي السلام فما ينفعكم نصحين أردت أن لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم قال كذلك أن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين طيب الفائد المستنبطة كذب الروافض على تحريف القرآن كذب الروافض والملاحدة والمستشرقين فضل وجود العلماء في الامه فضل وجود في الامه السعيد من وعظ بغيره الامان الايمان والكفر بيد الله لا في علا اذا نعم اباعيش صحيح جزاك الله خيرا